ومجيب دعوتي، وولي عسمتي، ومغني فاقتين، ولا تقطعني عنك، ولا تبعدني منك، يا نعيمي وجناتي. يا نعيمي وجنتي إلهي من ذا الذي ذاق حلاوه محبتك فرام منك بدلا ومن ذا الذي انس بقربك فابتغى عنك حولا